ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْذِلُونَ فأهلكنا موسيقى <تصفيق> waarop je in إنما الله آليا أخرى قل لا أشهد قل إنما موسوعه <تصفيق> النابلسي al We have wa menne men ولا آية لا يؤمن Whoa. What I'm in... أَإِنَّنَّكَ استطعت مِن دُونِهِ آلِهَةً ولو الدكتور mm <laughs> Oh! One oh, man. En Un... A قوله الحق <تصفيق> What oh, is with I'll yeah. For Oh gaan verder اللهم عليك وقد Then you'll see. Ma We hebben het Hola. On Son of Jesus. فَإِذَا رَأَيْتَ مُحَنِفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ <قل> لفضيله الدكتور محمد Ja, un...